يقول لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيّنهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية عظيمة. من عمل صالحاً إيه هو العمل الصالح؟ العمل الصالح له شرطان. أن يكون على ما أراده الله عز وجل في شريعته، يعني موافق لما في الشريعة. ويعبر عنه بالاتباع يعني نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله يعني لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل بكده يكون ده اسم عمل صالح فلو افترضنا أن إنسان مخلص في طاعة معينة لكن هذه الطاعة لم ترد بها الشريعة واحد مثلا محب للصلاة فأم عايز يصلي الظهر مثلاً ست ركعات عايز يزود بدل ما يصلي أربعة خلوه ستة هو مخلص يعني هو لا يبتغي من وراء هذا العمل إلا ثواب الله عز وجل لكن هل يشرع له أن يصلي الظهر ست ركعات لا يشرع هذا العمل ده عمل غير صالح طيب إنسان صلى لكنه راء بهذه الصلاة يبتغي بها غير وجه الله عز وجل يبتغي بها محمدة من الناس يبتغي بها ثناء يبتغي بها دفع مذمة أو منقص عن نفسه أيا كان يبقى معين دي صلاة لكن هيتقال عليها عمل صالح لا حتى تكون عملا صالحا فلا بد أن يتوفر فيها هذان الشرطان يتوفر فيها شرط الاتباع ومتبعة النبي صلى الله عليه وسلم وشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى طبعا إحنا في بنسبة الكلام المستمر في هذه الأيام عن حكاية المرأة والمساواة وحكاية ظلم المرأة وغيره، الأصل في الشريعة الأصل فيها المساواة بين الرجال والنساء، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجال شقا... النساء شقائق الرجال، ماشي؟ النساء شقائق الرجال، فالأسل أن النساء مخاطبات بكل ما خطب به الرجال. إلا ما ورد فيه التفريق من جهة الشرعي وفي نقطة مهمة هن بعض الناس يقول لك إحنا بنطالب بالمساواة مع إن العدل ليس هو المساواة العدل هو وضع الشيء في موضعه فمثلا لو قلنا إن في إنسان مدير في مصلحة مثلا وعنده موظفين يقول لك حتى تكون عادلا سوي بين, الإيه؟ بين الموظفين لا وده مش عدل العدل إنك تضع الشيء في موضعه تدي الحافز لللي منضبط ومنتظم وبيحضر في مواعيده وتعاقب المقصر صح عشان كده بنقوله ليست هي العدل إمتى المساواه تكون عدلا إذا كان كل من تساوي بينهم متماثلين في كل وجه فالسؤال هل الرجل والمرأة متماثلان في كل وجه يعني هل بنية الرجل الجسدية والقوات على الاحتمال هي هيها بنية المرأة قوتها الاحتمال احتمال هل الوظائف الطبيعية والفسيولوجية اللي خلق لها الرجل وهي لها زي الوظائف الطبيعية اللي خلقت له وهي لها المرأة طب المسواه بين اثنين مختلفين تكون ظلم مش عدل المسواه بين المختلفين ظلم العدل مش معناه المسواه عدل معناها وضع كل شيء في موضعه أما المسواه بين المختلفين ظلم المسواه بين المختلفين ظلم فالامور اللي فيها في الشريعة مخاطبة للرجل والمرأة بحسب باعتبار أنهما من جنس بني آدم هتجد دايما كده السواب والأجر والقدر عند ربنا سبحانه وتعالى فيش أي فرق أما في بعض الأمور لا تتعلق بالحياة وبما يتناسب مع خلقة كل واحد منهما وبما أعد له وهو له قدرا فيحدث الاختلاف من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهذا شرط الشرط الثالث حتى يكون العمل مقبولا أن يكون يصدر ممن هو أهله يعني من إنسان مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ما معنى حياة طيبة؟ يقول أهل التفسير في أقوال طبعا المفسرين قول الأول الحياة الطيبة يعني الرزق الحلال قول الثاني الهيئة الطيبة يعني السعادة قول الثالث الحياة الطيبة يعني القناعة قول رابع الحياة الطيبة يعني العبادة في الدنيا ولان لها يقول ابن كثير رحمه الله ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها توجد أي منافاة بين الأقوال دي كلها فهي ليست متعارضة واستشهد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحسن من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتى يعني الإنسان اللي فاز بنعمة الإسلام ومن الله عز وجل عليه بأن كف عليه رزقه حتى لو كان قليلاً يعني رزق كفافاً يعني بما يكفيه فقط ليس عنده فائد. يعني إيه؟ الحد الأدنى. ولكنه رزق كنزا إذا رزق به إنسان طابت حياته وهو كنز القناعة. وذلك أحد, أحد التفسيرات في الآية أن الحياة الطيبة هي القناعة. الحياة الطيبة هي القناعة. طيب. مما لا شك فيه إن أي إنسان له دوافع تحركه للعمل. أحد هذه الدوافع المهمة هي بحث عن السعادة أو بحث عن حياة طيبة. هذه الآية تجيب لك على هذا السؤال. إذا كنت حقاً تريد أن تحيا حياة طيبة، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لازم نتعامل مع الأدلة كده، مع الآيات والحديث كده. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني دي ليس كلام واحد مجرب وليست تقول أحد الحكماء أو واحد الشعراء. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. خالق الخلق سبحانه وتعالى. العليم الخبير. فلما ربنا يقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة إبدا إجابة على هذا التساؤل كيف أحيى الحياة الطيبة اعمل صالح وأنت مؤمن ما معنى أعمل صالحا يعني عملا مشروعا أتى الشرع وأنا أعمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من أراد الآخرة هل من يريد الآخرة لا يريد الدنيا يعني من أراد الآخرة ده لا يريد الدنيا لا هي المسألة مسألة أولويات إيه أكبر همك مثل قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة همه يبقى أكبر حاجة في قلبه هي الآخرة ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم الإرادة هنا الإرادة العليا الإرادة الكبرى الأكبر الهم فإن أرادة الآخرة يعني كانت هي همه كانت الأخيرة همه وسعى لها سعيها وأن السعي أي الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي والسعي الشرعي وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى ومن يأته هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا إيه هي الدرجات العليا؟ فسرت في الآلة تليها مباشرة ليه؟ إيه؟ جنات عدن جنات عدن. وقالت على إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا النزل هو مكرمة الضيف المكان اللي بيعد الاستقبال الضيف وإكرامه. لذلك نزل مضيافة يعني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا وده بيرد على بيت الشعر المشهور وطني لو نازعتني إليه في الخلد نفسي وطني وإن شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي الخلد اللي هي إيه الجنة ده كان بيت شعر الأحمد شوقي يعني ما كان في المنفى كان يعني بيتألم على فراق مصر فطبعا هو البدة لا يصح شرعا لو شغلت والخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي لا مش هتنزعك نفسك في الخلد ولا حاجة ربنا رزقنا الجنة اللي يدخل الجنة لا يبغي عنها حولة لا يبغي عنها حوله والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة يبقى دائماً هاجنا زي ما اتفقنا في دراسة هذا الكتاب وفي دراسة العقيدة عموماً وفي دراسة العلم الشرعي عموماً إن العلم ده يكون مسائل كل مسألة تفهم كويس جداً هي معناها إيه؟ إيه, ما إيه؟ إيه المقصود منها؟ تتصور إيه المسألة؟ ثم تدرك الدليل الذي يدل على هذه المسألة فإحنا بنقول وضلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة يبقى دي مسألة ما هي عدد أركان الإيمان أو أصول الإيمان؟ قولنا الأصل الأصول جمع أصل وهي القاعدة التي يبنى عليها غيرها وأصل الشيء هي هو قاعدته ماشي إيه الدليل الدليل من القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب هنا اسم جنس يعني والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلت من قبل سواء أنزل على موسى وما أنزل على عيسى وصحف إبراهيم وغير هذا وزبور داود والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا يبقى دي خمس أركان من أركان الإيمانات فضل ركن السادس وركن الإيمان بالقدر قول الله عز وجل وأن كل شيء خلقناه بقدر وأن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يبتدؤ أيضا خمس أصول. وقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فيه إثبات للإيمان بالقدر وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب المشهور بحديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أصول, أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها وده يعني أنت تتعجب الآن إن في مسألة تثور وتثور بين المسلمين وهي من المعلوم من الدين بالضرورة ولكن لما غلب الجهل في هذه الأزمان المتأخرة والتلبيس صار عند الناس فيها لبس فلو سألت كثير من عموم المسلمين تقوله أن صار كفار طبعا النصارى لفظ مستغرب مع أنه ده اللفظه اللي استعمل في القرآن لكن مش مشكلة المسيحيين المس... آه المسيحيين كفار ده بيتفزع يصيبوا حاله فزع كده سوى فزع معقول أنت كنت معتدل إيه اللي خلاك تكفر الناس وأنا اللي بكفر الناس يا عم ده كلام مقطوع بيه تقوله طبعا هسألك سؤال عشان عرفك بس الناس فيها خير كبير يعني الناس فيها خير كبير وفيها حب الله عز وجل وحب للدين لكن الجهل الجهل الإنسان عدوه ما يجه طبعاً يسألك سؤال لو في واحد دلوقتي مسلم اسمه محمد عبد الله عبد الرحمن وبيقول على النبي عليه الصلاة والسلام كذاب وبينكر نبوته يبقى حكمه إيه يقول لك ده كافر وابن كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هو لما يبقى محمد عبد الله عبد الرحمن يقول إن النبي مش مش نبي وينكر نبوته ويقرميه بالكذب يبقى كافر ويبقى واحد اسمه وبشوي جرجس حنا صليب بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ده مش نبي وإنه كذب يبقى ده كلام صحيح ده نفع في بقى إذن مسألة يعني إزاي أنت يعني هزاي هتصحح وتحكم بإسلام يقول لك لا أصول ما بيؤمنوا بالنبي بتاعهم طب ما إحنا بنؤمن بهذا النبي هم ما بيقولوا ش على إنه نبي على فكرة وبينوا بالمسيح عليه السلام على إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة يا إله يا ابن إله يا ثالث في فالمسألة دي مسألة إيه مهمة جدا. يبقى ما ينفعش تصحح إيمان اليهود ما ينفعش تصحح إيمان النصارى. حتى في ظهر في أمريكا طائفة بتقول نؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول لكن للعرب فقط. ودي كانت بعض طائفة أهل الكتاب على مدار التاريخ يعني. هل هؤلاء يكونوا مسلمين بذلك؟ هو الحقيقة ده كلام متناقض يعني اللي يقول أنا أؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب فقط نقول له الكلام ده كلام متناقض لو أمنت أنه نبي للعرب فهل النبي يكذب لا النبي لا يكذب طيب هذا النبي أتانا بكتاب من ربه يقول قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميع خلاص إيه بقى الكلام إيه بقى الكلام دلوقتي يبقى الكلام دلوقتي إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول لكل البشر إلى قيام الساعة للإنس والجن إلى قيام الساعة طيب أي إنسان يكفر أو لا يحقق الإيمان بأحد أركان الإيمان الستة يستلزم منه زوال الإيمان بباقي الأركان يعني حتى دي فيها دليل قال تعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح للمرسلين وفي سؤال هو قوم نوح أرسل إليهم مين نوح عليه السلام صح أرسل إليهم حد قبله طب شافوا حد بعده هلكوا بقى خلاص طب ليه الكذبت قوم نوح المرسلين يقول أهل التفسير لأن التكذيب برسول واحد يكون تكذيبا بجميع جميع المرسلين فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها ولذلك كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه, واهتمامه بهذه الأصول علما يعني هو يتعلمها وتعلما يعلمها للناس وتحقيقا تحقيقا يعني إبانا هذا كلام مهم جدا إن دراسة العقيدة إخواني ليس المقصود منها أننا نتعلم مسائل علمية تتسع بها العقول أو نتعلم مسائل تضاف إلى الرصيد المعرفي والثقافي عندنا لا هذه المسائل العقدية لابد أن تثمر تغييرا في السلوك لابد أن تثمر تغييرا في السلوك ما قامت دولة الإسلام إلا على بنيان متين اللي هو الصحابة صحابة دولة كانوا قبل ذلك مشركين، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بهذه العقيدة بهذه الآيات وهذه الأحاديث فصاغ بها شخصيتهم مرة أخرى فأخرج بها للدنيا شخصيات ذهبية ما رأت الدنيا مثلها إلى الآن فالثمرة الحقيقية من تعلم علم العقيدة هي في العاجل يعني في الدنيا تصحيح السلوك وضبط السلوك يبقى متأكدا في حق كل مسلم أن يعظم عنايته تمهو بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا وفيما يلي بيان بما بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله هو طبعا هب عندنا الوقت ثلاث أبواب الباب الأول الإيمان بالله عز وجل والركن الأول وأهم الأركان وحده فصل الباب الثاني الإيمان بباقي الأركان الستة خمس أركان الباب الثالث مجموعة من المسائل المتفرقة التي تبحث في علم العقيد زي بعض قضايا الإيمان والكفر قضايا الولاء والبراء ما يتعلق بالإمامة والولاية وغيرها من الأمور التي تبحث في أبواب العقيد الباب الأول الإيمان بالله يقول إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام وبعد طبعا بالنسبة للأسئلة عشان أنا مرتبط بمنهج زمني يعني مرتبطين إحنا ننهي إن شاء الله درست هذا الكتاب في أقل من 36 حصه أو 36 درس يعني فالأسئلة غالبا بنجمع مجمع الأسئلة من حضراتكم وبنحاول في بداية كل درس ناخد خمس دقيقة أو حاجة نجاوب فيها على الأسئلة بتاعت الدرس الماضي فأي حد عنده سؤال مفيش مانع بس يعذرنا لو لو نتمكن من الإجابة عليها وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين قسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الروبوبية القسم الثاني توحيد الألوهية القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات هنا مسألة مسألة مسألة تقسيم التوحيد هل يصح تقسيم التوحيد أم لا يصح طبعا المسألة دي مسألة ثارت وتم فيها التأليف والأخذ والرد بعض ال بعض الناس يقول ان تقسيم التوحيد ده بدعة وده كلام ما أنزل الله به من سلطان و... و... ويمكن هذا التقسيم. والبعض الأخر يغالي في القصة ويقول هذا تقسيم شرعي لا, يزود لا يجوز أن نزيد عليه ولا أن ننقص منه ولا يسعنا إلا أن نمتسلوا كاملا فما الحق في هذه المسألة؟ يبقى المسألة اسمها مسألة تقسيم التوحيد أولا لا بد أن نعلم أن التقسيم في العلوم الشرعية نوعان تقسيم نوعان تقسيم اصطلاحي وتقسيم شرعي تقسيم شرعي يعني من اسمه كده تقسيم شرعي يعني ايه يعني دل عليه الدليل الشرعي دي اول صفة ليه تاني امر ان هذا التقسيم الشرعي يترتب عليه احكام بناء على ما ورد بالادلة ما امثلته قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ففي هذه الآية قسم الله المعاصي والذنوب إلى قسمين كبائر وسيئات وتقسيم الذنوب عموما إلى كبائر وصغائر يعني ورد بكسر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كقول النبي عليه الصلاة والسلام الخمس والجمعة الجمعة رضوان الله علية كفرت لما إذا الكبائر وغيرها من الأدلة يبدأ مثال لتقسيم شرعي مثال آخر تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر من اللي قسمها النبي عليه الصلاة والسلام أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر اللي هو الرياء يبقى هو اللي قسم كده وبناء على هذا التقسيم في حكم يعني تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر في حكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم طيب الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة الكبائر الصغائر تكفرها الطاعات إلى غير هذا من الأحكام بالنسبة لتقسيم التوحيد للشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر إذا لقي المرء به ربه لا يغفره الله عز وجل قال تعالى إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام يبقى هذا النوع الأول من أنواع التقسيم اسمه تقسيم إيه؟، شرعي نوع الثاني من أنواع التقسيم اسمه تقسيم استلاحي تقسيم استلاحي معل Pack普-12再见 اصطلاحي، اصطلاحي يعني اتفاق. اصطلحوا على شيء اتفقوا عليه فتقسيم استلاحي يعني الذين تكلموا في هذا الفن أو في هذا العلم من العلماء الأئمة اصطلحوا واتفقوا بينهم على أن يقسموا هذا العلم إلى تقسيم معين بالضبط علم مصطلح الحديث كده. شو مصطلح الحديث؟ هم اتفقوا إنه يسموا الحديث الصحيح اللي هو فيه الشروط الستة المعروفة والحديث الحسن اللي هو كذا والحديث الضعيف اللي هو كذا. اصطلحوا على هذه التسمية. التقسيم الاصطلاحي بنقوله إن هو ليس تقسيما شرعيا يعني تقسيم مبني على الاتفاق والإصطلاح. وبكده بندي نقطة مهمة جدا اللي هو لا يترتب عليه حكم. لا يترتب عليه حكم. بمعنى ايه بمعني اللي هيخلف في التسمية مش هتفرق معنا كتير يعني اللي هي قول العلماء لا مشاحة في الاستطلاع ما فيش أي مشكلة في الاستطلاع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا طالما أنهم لا يخالف الشرع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا ما لم يخالفوا الشرع خلاص لو إحنا حبينا نطبق التقسيمة دي على تقسيم التوحيد نقول هل تقسيم التوحيد إلى توحيد ربويه وألوهية وأسماء وصفات هو التوح التقسيم اللي جيبه دليل واضح كده الحقيقه المساله ديت العلماء لهم فيها قولان القول الاول بيقول اه فيها دليل الدليل هنا الاستقراء لو استقرانا ادله الشريعه كلها كده هنجد ان الايه ان الشريعه سواء في القرآن أو في السنة كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج عن ان التوحيد مكون ثلاث اقسام دول لكن مفيش دليل فعلا ذكر تقسيم التوحيد للثلاث اقسام دول بالصوره دي ان أنا الدليل اللي بيعتمدوا عليه اللي بيقولوا عليه دليل ايه الاستقراء والأقرب في المسألة دي والله أعلم ان التقسيم ده تقسيم إصطلاح، فبالتالي هل يجوز إن يكون تقسيم التوحيد نوعين بس مش ثلاثة؟ لا يجوز كما فعل ابن القيم قال إن التوحيد إيه؟ توحيد نوعان معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. طب هل يجوز أن تزيد عليه نوع الرابع على الراجح؟ نعم على الراجح نعم. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن استقر تدريس التوحيد وعرضه بهذه الصورة. يعني لا يعد من قبيل العبث أن نضيف إليه أقساما أخرى والمسألة فيها سعة كبيرة ولا مشاحة في الاصطلاح خلاص كده؟ كان بعض الناس يعني يقيم حرب شعواء على بعض الفضلاء لما قال توحيد الحاكمية إزاي يقول توحيد الحاكمية وإيه المنكر في كل توحيد الحاكمية إيه الفرق بين توحيد الحاكمية وتوحيد الربوية إيه الفرق ما في كتاب مداري السالكين ستجد كلام لابن القايب توحيد المحبة صح وغيرها من أنواع العبادات القلبية التي أفرضها باسم التوحيد إشعارا بالاهتمام بها وتنبيها على فضله يبقى تقسيم التوحيد ده تقسيم استلاحي على الراجح طيب إيه فائدة تقسيم بقى يعني برضه إيه اللي خلينا نصطلح على إيه نقسم التوحيد لأخذهم دي أول فائدة من فوق تقسيم التوحيد تسهيل الدراسة أنك لما بتقسم العلم وتقسم إلى أبواب وفصول ومسائل وتعرض بهذه الصورة المقسمة المهذبة ذا بيسهل على الدارسين الدراسة دي نمرت واحد ثانياً أن التقسيم يسهل ضبط المسائل التي فيها نزاع وخلاف فبالتالي يسهل عليك أو على الدارسين الرد على من خالف منهج أهل السنة والجماعة طيب سؤال تاني طب الناس اللي زعلنا من التقسيم زعلنا منه ليه برضو أقول لك زعلنا منه ليه برضو. كل حاجة لها قصة كل شيء ليه قصة دلوقتي بدأ يقع من من من المسلمين من بعض المسلمين في الأزمان المتأخرة مخالفات وبدع تتعلق بجناب التوحيد على سبيل المثال النزر لغير الله والذبح لغير الله فدي على المحك المفروض شرك أكبر ينقل عن الملة ده الفعل بغض النظر عن الفاعل قد يكون الفاعل مع الظرن بجهل أولاء الله أعلم كم على الفعل نفسه فبعض المنتسبين للعلم ممن ينتسبوا إلى الأشاعرة هم تصورهم عن التوحيد مختلف عن تصور أهل السنة والجماعة عن التوحيد وما تصورهم عن التوحيد يعني توحيد الله عز وجل في الخلق أو توحيد الربوبي يسموه توحيد الصانع توحيد الصانع غاية ما يجتهد فيه أن يثبتوا أن الله عز وجل هو خالق هذا العالم وأن الله عز وجل وحده الذي خلق هذا الكون طيب لما تيجي تقول له بقى في واحد ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو دع غير الله يقول لك معصي. ليه ما التوحيد اللي هو توحيد فلما أتى شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله ومن بعده بالقيم وغيره وبدأ يعني يضبط هذه التقسيمات ويقول لا هذا توحيد ألوهية وهذا توحيد العبادة ومن خالف فيه اعتبر قد أتى شركا أكبر وينظر في حاله حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفة إلى غير هذا من الكلام بدأ هؤلاء يشنعوا على تقسيم التوحيد ويقولوا لقد أتيتم بأمر لم يأتي به الأوائل فهو عشان كده ثمرة الخلاف ده إيه بقى إن أنت عندك اللي هيخالف في توحيد الألوهية قد يخرج من الملة اللي يذبح لغير الله أو ينزل لغير الله أو يدعو غير الله عز وجل أو يصرف أي عبادة لغير الله عند هؤلاء الذين يرفضوا هذا التقسيم هذا ليس خارجاً عن عن الملة لذلك اليوم يقولوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى كي ينسبوا الدعوة كلها باسمه الوهبية يقول لك الوهبيين دولا التكفريين تب تكفريين لي يا جماعة؟ لأنهم بيكفروا المسلمين مين المسلمين اللي الوهبين كفرهم؟ المسلمين الذين يصرفون العبادة لغير الله طب هو اللي يصرف العبادة لغير الله يبقى مسلم هو ده الكلام الايه؟ الكلام. مع إن بشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء الدعوة المباركة لا يكفرون عموم المسلمين ولا يكفرون جهال المسلمين إنما يرفعون الجهل عن المسلمين وينبهونهم إلى أن ما تفعلوه بقصد القربة قد يخرجكم عن الملة وهذا ما نفع المشركين الأوائل الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف فأدي قصة قصة تقسيم التوحيد وليه بعض الناس بتنكر هذا التقسيم يعني ممن ينكر هذا التقسيم وألف فيه مؤلف مستقل وشنع تشنيع كبير شخص يسمى حسن الثقاف خبيركم ده غير الشيخ علوي الثقاف الشيخ علوي من أهل السنة لا ده اسمه حسن الثقاف وقلب في هذا الأمر وابط إبطال من, من قسم التوحيد وقل إن تقسيم التوحيد ده أجبه بتقسيم النصارى إلى الأب والابن الروح القدس وسبحان الله وتعالى عما يقولون علوة كبير يعني وطبع رد عليه الشيخ عبد الرزاق البدر اللي هو أحد مؤلفي هذا الكتاب الشيخ عبد الرزاق البدر اللي هو الأستاذ في الجامعة الأستاذ العقيدة في الجامعة السعودية فصنف كتاب سماه القول السديد في الرد على من أبطل تقسيم التوحيد أو من أنكر تقسيم التوحيد والشيخ عبد الرزاق في البادر في هذا الكتاب قال بأن هذا التقسيم تقسيم شرعي مش تقسيم استلاحي وقال إيه الدليل؟ قال الدليل الاستنباط أو الاستقراء دليل الاستقراء، وقال المسألة يعني إيه؟ أنا أرى أنني فيها سعة لأنني فيها واسعا ولكن إحنا بنعرض إحنا في طلب علم يعني بنعرض كل الأقوال في المسألة والاختيار بيكون بحسب الأقرب ومسألة الاختيار ممكن تتغير أنت في يوم لو عملت بحث في هذه المسألة وتوصلت إلى ترجح قول آخر يسعك طالما أنت أعدت الدراسة كاملة في المسألة ونظرت في مأخذها ومداركها يسعك الأمر دي. طيب القسم الأول توحيد ربوبي وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك القسم الثاني توحيد الألوهية وإفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له القسم الثالث الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بمن سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتنزيه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه سميع بصير رؤوف رحيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلا ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة واستقراء تام لنصوص الشرع، أفاد هذه الحقيقة الشرعية وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهياته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن وفيما يلي فصول وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقساء الفصل الأول توحيد الربوبية. المبحث الأول معناه وأدله من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أول قبل أن ندخل في مقدمة وسيطة اللي هي مصادر أهل السنة والجماعة في تحديد الألفاظ في باب العقيدة احنا عايزين لوقتي استخدام الألفاظ في العقيدة ده أمر مهم جدا لأن كثير من الإشكالات على مدار التاريخ الإسلامي وقعت في هذا الباب نتيجة استخدام ألفاظ غير منضبطة في العقيدة فإيه مصادر أهل السنة والجماعة التي يستخدمونها في تحديد الألفاظ التي تستخدم في العقيدة أولا القرآن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة الآثار الوردة عن الصحابة وأهل القرون الثلاثة ثم اللغة العربية فإذا أردت أن تبحث أي موضوع أي موضوع عقدي تعمل إيه أول شيء إنك تعمد إلى الألفاظ التي عبرت عن هذا الموضوع من الشريعة الألفاظ اللي وردت في القرآن الألفاظ اللي وردت في السنة وغيرها فمثلا هل ورد في القرآن أو في السنة أن الله صانع الكون؟ خلاص يبقى إحنا الأول نعرض عن هذا اللفظ طيب حتى اللفظ ده هين لكن في بعض الألفاظ الأخرى بتبقى ألفاظ مجملة كلفظ الجهة هل الله عز وجل في جهة أم لا؟ لو قلت نعم لا ساقع عليك بعضهم اعتراضات ولو قلت لا لا عليك بعضهم اعتراضات هل هو في جهة أم لا نقول الأول ماذا تعني بكلمة الجهة. دي لفظ مجملة قد يراد بها الحيز فدهن نفع ربنا سبحانه وتعالى قد يراد بها العلو فدي نثبتها الله عز وجل طب أنت بتعزبنا الكلمة دي ما جاتش في القرآن ولا في السنة ده كلام تامية رحمه الله كلام تام يقول كده وهناك لفظ مجملة زي لفظ الجهاد زي لف لفظي بالقرآن مخلوق اللي نجمت أيام الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق كلام صحيح ولا كلام غير صحيح فلو قصد لفظي يعني صوته يعني صوته وحركات لساني ومخارج حرفي ماذا مخلوق ولو قصد لفظي بالقرآن يعني الملفوظ لو القرآن المتلو يبقى دخلنا في, في المحظور وهكذا يبقى في ألفاظ مجملة بنتجنب يبقى, يبقى أول شيء نعمد إلى الألفاظ التي وردت في القرآن في السنة واستعملها السلف أصحاب القرون الخيرية الفاضلة اتنين نعرض عن الألفاظ المجملة التي توهم معنى باطل أو توهم نقصا وقد تشتملوا على معنى صحيح ثلاثة نعرض عن الألفاظ البدعية زي لفظ الجوهر والعرض أنتم لو حضراتكم حد, حد قرأ في إيه هو لفظ الجوهر والعرض ونظرية الجوهر الفرد وكلام صعب جدا وكلام متعب جدا وعلى فكرة بالمناسبة الكلام ده والطريقة المعقدة دي بدرسوا عن طريقة أشعاره أو المتكلمين الطريق الكلام الصعب في عرض العقيدة ده اللي هي طريقة المتكلمين هي اللي زهدت بعض المصلحين في دراسة العقيدة يعني في بعض الناس لهم فضل فعلا من أبناء الدعوة الإسلامية وأبناء الصحوة الإسلامية الذين أثروا الحياة العامة الإسلامية وكان لهم تأثير بالغ هل بيتكلم عن دراسة العقيدة؟ كلام سيء جد يقول دراسة العقيدة طرف عقلي طرف عقلي ليه؟ لو عرفته بيتكلم عن أنها عقيدة هتعظره هتقول كلامه صح هو يتكلم عن عقيدة المتكلمين طريقة المتكلمين في عرض العقيد تقرأ كتابا كاملا لا تزداد فيه إلا قسوة قل كلام صعب جدا وكلام ذهني مجرد لا يثمر في القلب إيمانا ولا ينبت فيه خيرا بل الغريب أن أغلب هذا الكلام ليس يقينيا قاطعا كله أيم على النظريات واعتراضات وكلام منطقي والكتاب الثاني ينقضه وهكذا فلذلك كما قال القائل نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلاله وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى جمعنا قيلة وقاله هو ده اللي إحنا جمعناه ما ينفعش لكن عرض العقيدة بهذه الطريقة ليها طريقة أهل السنة والجماعة اللي هي عرض الأدلة، القرآن أدلة الآيات القرآن تقرأ على الناس وتفسر معانيها وتستنبت الأحكام العقدي منها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ على الناس وتستنب وتشرح معانيها وتستنبت منها المسائل العقدي دي اللي يثمر في القلب العمل واللي يثمر في القلب إيمان ينعكس على واقع الناس فلا بد من اجتناب الألفاظ البدعية ليزر لفظ العرض والجوهر والواجب الوجود وجائز الوجود والكلام عن الهيولي والعقل الكلي والعقل الفعال والكلام طبعا كلام ما أنزل الله به من سلطان وكلام ده كله قالنا نتيجة ترجمة كتب الفلسفة فأثر أسوأ الأثر في العلم العقيدة على مدار التاريخ وايضا وأنت تعبر عن بعض الـ الـ هذه الألفاظ لابد أن تستصحب دائما أن الدلالات مقسمة ولها ترتيب فلو أن لفظ زي لفظ الصلاة ده لفظ عربي صح؟ له معاني عند العرب من المعاني الشهيرة لي عند العرب معنى إيه؟ الدعاء طيب هل الصلاة التي أمر الله عز وجل بها وأقيم الصلاة نقدر نفسرها بالمعنى اللغوي ده ليه؟ لأني في حاجة تانية عندها اسمها حقيقة في في حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية طب بتقدم إيه تقدم الحقيقة الشرعية فيبقى الحقيقة الشرعية لتفسير لفظ الصلاة هي المقدمة حتى ولو فسرت أو خصت الصلاة ببعض معانيها في اللغة يبقى نحن هنا في الدلالات وفي تقديم مفاهيم الألفاظ تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوي خلاص إخواني نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة أخي بيسأل بيقول ما معنى ثالث سلاسة يقولون تعالى الله عن قولهم إن المسيح وأمه والله عز وجل ثلاثة أليهة فيكون المسيح ثالث ده قول من قولهم سالس ثلاثة موجود في التفسير كده لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس ثلاثة بمعنى بهذا المعنى معنى الثاني سالس ثلاثة أنهم يقولون الأب والابن والروح والقدس والقول الثاني عند النصارى إيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قول الثالث لقد كفر الذين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ظاهرين قول الذين كفروا بيقول إن في واحد سأل أحد المشايخ من أحد الإعلاميين عن ماذا أنتم تقولون في شأن النصارى هل نقول عنهم على الشاشات التلفزيون أنهم كفار أم نح الخط شو واضح صراحة أم نحذر ونتجنب الفتنة الطائفية نحذر نحذر بالزال مش بالظاهر أو أو نحذر ونتجنب الفتنة الطائفية لا أصله هو في حاجات ما ينفعش فيها التبديل أصل يا جماعة ده شرعي أنت مؤتمن عليه فواحد يسألك النصارى كفار ولا لا هتقول له والله المسألة فهي خلف ومنفعش طبعا هتقول له إيه هل النصارى كفار ولا لا هتقول له قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح والمر يقول يعني أنت بتكفر النصارى تقول مش شانا اللي بكفر ربنا سبحانه تعالى اللي آه أنت معترض على كلام ربنا طب قول لي حد تاني من المفسرين فسر الكلام ده غير اللي أنا بقوله بس لكن مسألة الفتنة الطائفية على فكرة الفتنة الطائفية تحدث حينما يتم وضع النصارى أو الأقليات عموما في غير وضعهم. طبيعي في المجتمعات وفي الاجتماعية في أي مجتمع إن العدد الأقل بيكون لي طريقة تعامل وتعايش تتناسب مع وزنه النسبي مع مع المجتمع. فإذا احنا حاولنا نحن نعطي هذه الأقليات امتيازات تفوق حجمها، بالتالي ده بيعمل نوع من التبجح عند الأقلية من الاحتقان عند الأكثرية يوم يحصل إيه؟ يحصل الفتنة الطائفية فحقيقة القضاء على الفتنة الطائفية إنك تعمل إيبا؟ إنك تحكم فيهم بالشرع زي ما ربنا سبحانه على قل. لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يبقى البر اللي هو فعل الخير عموما مع الإنسان والحيوان والطير وكله والقسط اللي هو الإيه؟ العدل وده غير الولاء والبراء لا تتخذ لهذا والنصرى أولياء الولاء عمل قلبي في الأساس المولاء عمل قلبي وبعض أعمال الجوارح تترجم وما في القلب ده في الأساس الله على سبحانك اللهم وبحمدك شكرًا لانت استذكرك